أمة يهودا كنر يروهاسه، وقالوا نجد جر يهودا كونوا كونهودا يهودات يا أو نصارا نصارا الكن كريستانات يا عجت أكمل من عباس هذا هتى نمن عبد الله من سوريا جدامه رسول ربي ذكي يا محمد كجيلمتي كنوتي الرجول كنا نجلا ديمي جدين نصارا لين اقس جد اشتربين كن نبو سيمال جدان وقالوا كونو هودا او نصارا تحتدو جاري كوني نجد ان يهودا رسولا مسلمتو تاني اللي امن تي كيس ان ايسا تي نجلا ديمة يهودا كوني لين نصارا كوني نكبتا تحتدو نك ني كجل قل جدين يا رسولكين بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين جدين يا رسولكين بل ملة إبراهيم حنيفا لك كراكي السنيمي كرا نبي إبراهيم ديمنا كيسا قبنا ملة جدش دينا جدش أمانتي حنيفا جدش غرح قادبا جدش وما كان من المشركين ابراهيم سنم مشركا راحنتانه يسن مشركاتي ورب التوا نبي الله ابراهيم رب التوا ان شرين جدين يقولوا يا, يا مؤمنون آمنا بالله نت أمنيت نين جرة ربت وما أنزل إلينا وأنقرك النبوه مت اللي أمني جرة قرآن وما أنزل إلى إبراهيم وأنبي الله إبراهيم اتبوه مت اللي أمني جرة وإسماعيل وإسحاق إسماعيل إسحاق يعقوب الرتي اللي وانبوهمه والأثبات هرتين بي الله يعقوب الرتي وانبوهمه إس أثبات جتشون هرتين بي الله يعقوبين جران وانتي أثبات جراميف إسان تويو أقاق يوتا نبي الله إبراهيم في إذ حق تين جركني نما قلني لما أكمل ربي كنا بكبراتنا ودبته نمن قلني لمن كن هن دنو جوس الدنق أبا قبيلاته يجدو دميتها إلمن نبي الله يعقوبين أكسي رنججو أمبيوني اخوانا بني اسرائيل الرائع وانا بيوتا نمشني شنوه شنانسون نبي نوحي شعيبي هودي صالحي لوطي ابراهيم اصحاق يعقوب اسماعيدي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم نما كان الملكم بني اسرائيل الرائع كانت ربنا نبتا يروح الدوء أن بيوهد بني إسرائيل الرانو تهيمه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثبات وما أوتي موسى وأن نبي موسى كنمت كن اللي أماني جلا وعيسى نبي الله عيسى اللي وما أوتي النبيون من ربهم وأن أم بيوهن رب الرائر كمن ربهم إساني كنه هندته أماني نبي <تصفيق> الله موسى فكّني أفترات كن ربي كن سبحانه وتعالى إنجيل النبي الله عيسى فكنا كانت اللي أمني أنبيو تربين الآن إرجع كتاب إساني كن كتاب إساني هندتتوه أمني نبي جمع إساني اللي أمني يجره نبي الله في نبي الله عيسى في موسى استت ولرت دبلتين دبتة مالي في جنانين توراة الرا كتاب شعر ميء وان قدام تحييي نبي الله عيسى انجيل انقبته وانتحييي كتاب نبي الله موسى كيسا حما غقبابدو وما عيسان رضي الجباط فا شعري ملي غوتو ما نغوتو تحييي شعري جعور اما استيتي قولو آمنا بالله جدي ربي تي آمنا ربي تي آمنا ربي يو إثنتي أمنا ملئوان براثيو أمنا بقان أرجع ذرة ربي أمنور أثرة الآب أمنتين هندي سيتو يجكوا إرجعنا اللي ومع أنزل إليه ناجر من وراء مسلمات عرضت كوران التبانة كتابين برودة كوران درسيا ستة كان كرالك شنو الثمن تفصيل أدم بابساني اللي اتؤمنوا بربات كتاب القرآن كنا كتاب بندراني أموا كثوراتي في إنجيل دمشعش ماتوا اتؤمنن هو ما هنك أبو لا نفرق بين أحد منهم نتجرجرهم بافن وجود أنبياء سني قريب كفره قريب اتؤمنه أقصي هجته ياجمعا يهودا نبي الله عيسى التكفر نبي الله محمد التكفر تاني نبيو تكوان التأمن كيسنثوني أكمل هكذا عيسى تي يو كتب بنوته أن أنبيو تهندتو كفار ولا يجطو نمن أنبيا كيساتو كت كفاره مردتو أكوان كفاريتي نتقصين هجنة ورم مؤمنتوها مسلمتوهني شوف أنبيو تربيك إن إرجيت أمننا أدنى باهون ولا نفرق بين أحد منهم جدو أن بيوتا سنينم تقول لأدان هنبافنو ونحن له مسلمون نتي ربي كيناف مساكا مودا جدا ربي كينا واقنا ننون أسرتي ويأهل الكتاب يوك أمن انتاة إسان أكو ما كيسا نجيشان ودباتو فمال جدا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. جَرَسُنْ يَوْ أَمَنَنِيَامُ أَمِنْتُوا تَأْكُمَ إِذِنْ أَمَنْتَنِتْ كِتَابَ بِنْهُمْ دَتْ يَوْ أَمَنَنِتِنْ جَرَغَلًا فَقَدِ احْتَدَوْ قَجِلًا إِسَانِلِ وَإِنْ تَوَلَّوْ يَوْدِدَنِتِنْ جَرَغَلًا أَنْبِيَاءَكِ يَا كَنِ ارْغَتِ أَمَانُ الْأَبَانِي فَكِنَّ نَبِي مُحَمَّدِ أَمَانُ الْأَبَانِي فعلا كيساني التجرن جاتشو اسمهم انتواتا جاري فعلا كيساني, كيساني كفار جاتشو فإنما هم في شقاق إسانسوني فعلا كيساني التجرن الله فعلا كينا التجرن جاريبا إعداوان جتنين الله يا محمد ربّي نالآ نصيف جايا عدو ما إسانيسا سيف قاية حجان تتتا إساني شعلا والنسان سني تنسني قفريدا فسيكفيكهم الله ربنا الآن شر إساني إرراس تيسى إرراس تسيتمسى وهو السميع العليم ربنا كان السميع رقايا رواى نسان جدا العليم بيكا رواى نسان قلب يتب وان إنسان سي في وراء سجل دمتي شر يا دنيتي بولا نلّه ربّي إننا نبيخه شر إنساني سي فجاه هند إنساني لفراب كساء أجدتو حسرتي فإنما هم في شقاق جده إنساني فعلا كيف نبت جراته راه وأني فعلا كيف نبت جراته جل ربّي والآن دبته في مالي النبي محمد في مؤمنته قد آبوا في أهل الكتاب ور كتابك ان ما يكوني فاللاك سن تديرني عدوهم ليس قبني عدوهم ما يسان فسيكفيكهم الله ربي نسفبا انسداتني اذا بعتون هم نقباتون يسان يسن اكسي هم نسان حق في اللي هاجتو ستتغون دندين يا رسولك يا نبي محمدي في والرئيساني ووجئ جروا الله برسسات نجرا ربيك إن سبحانه وتعالى بل ما كان جوته في جرا ربيك إن رسولك إننا ثم في جرا أمة يهودا سنرد شر إساني كهدؤ سياذا نل تيسات نجرا فكنا فقفت قيامني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ثم ناتسي صحابات ورسوله للمساعدة تقو ويتمساً دوء صحابيك افان قاية تقو اللي صبات ريتين اندوء رسول ربي صلى الله عليه وسلم قدل لكم وفي وفرّا دي بساني جبريل وحي قوك إساني كي, كي ستسن من سنة هفته هقا غافة منيتي نرّا دي مني اتناقا حماتين رسول ربي يا مني تاسساني من اوهي جل تاسساني لا دا جافو دافو ده رسول ربي تمانا القرآنية تيجاتي إيشو فتجسانت لا جافو ده جبريل جلاديم رسول ربي جلاديمان جدجو يروهدو كيدي شري اتيادن قربينه الآنه وأنفس الله جدود بتب رسول كنا تيس سبقة الله كني حلل رب إيمانا نفكنا نهله نمني إيمان ربي كنف قلبي إساتي يو ولت دبر لم إيماني أكوان حلون حلمتتي والفرة يجت حلون تقيو فتان حلن وبفنت سن الرباب يندهد أقسم إيمان قلبي مؤمن ته سيني قلبي إساني حلل يجت له كناه مالجلا رسبغة الله كنحلو ربيتي خربينو الاني نون ومن أحسن من الله سبره نمني رب الرحلونه متل شنجرا يو نمن متل هنجر استفحامن استفحامن قل قل قل ايمانا ما كنيتني نمحل نمني حلونه متل شرب الرحنجرا هنجر استفهام يكون استفهام إنكارير دجما هنجر ججورا ربي كانتو غبروت ايسا قلبي ايسان يقول قل ليس ايمانا ايسان حل ركو شركي دا ركوجل لنا قلبي اساني كي حساباسه حلون ايمانا تقالبي اساني تي ولفدته اران حقمن حق من الله صبغه Injiru wanahnu lahu nuti rabbi ken nasanif abiduna gabbarura, nuti rabbi ken nasan gabarra, isatu yu imana nufkenne, isina mokufara wara biti kafare yedeni nabi Muhammadin sallallahu alehi wasallam akka in ittihimu guratin injira rabbi ken. Ir-rajalan امن تدينا الاسلام اراچالان حلوا حل ربن الان ايمان ان محلو اراچالان اخلاق اخلاق غاري ما كيستبرتن اراچالان الاسلام تن اراچالان سياسا اراچالتو سياسا دين الاسلام رارجتني را كان ليرافي دبرتي مرق إسي أيسي سخنة ربنا الآن درسي لفرتي ولنهاقه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته